الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مسنا وسلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن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 فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزب بَوُلِ يَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ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 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَقْنَعُونَ وَاللَّهُ الَّذِي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها فأحيينا به الأرض بعد موتها كذالك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 وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يبور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 هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستر وتخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 ولا ينبئك مثل خبير يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشاء يذهبكم ويا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 انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير وما يزكى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 إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ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 جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أقذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء؟ سماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود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 إِنَّ الَّذِينَ يَتَلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَمْفَاقُ مَا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّهُ وَعَلَانِيَةً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 ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله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 وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور للذي أحلنا دار المقامة من فضله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 إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم قلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا حسارا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 فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلِ الَّذِينَ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ ولَئِنْ زَالَتَ أَنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقُسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن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 وَلَوْ يُآخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِن, ولكن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى